وبيان اركانه تعريفه الصيام في اللغة معناه الامساك الصيام في اللغة معناه الامساك او الامساك عن الشيء طبعا في كلام طويل طبعا في اللغة عن الامساك في ادلة كتيرة في أدلة كتيرة على هذا التعريف ان الصيام معناه الامساك في اللغة ولكن طبعا عشان يعني احنا بناخد مختصر ففيش داع نحن نتوسع في التعريف وفي الشرع الإمساكه عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فأنا هو عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى فمن الممكن أن أضيف إلى هذا التعريف هو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أما أركانه أركان الصيام فمن خلال تعريف الصيام في الإصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين وهما الركن الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الركن يمسك عن المفطرات سواء كان أكل أو شرب أو جماع أو مشابه ذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طبعا طلوها الفجر اللي هو الفجر اللي إيه الصادق اللي هو الفجر الصادق طبعا الحديث كل واشربوا إن بلالا يؤذن بلي فقولوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه ودليل هذا الركن قوله تعالى فالآن باشروا هن أبتغوا ما كتب الله لكم أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل إن بعض الصحابة إن فهم ان البياض السواد فهم أنه يرى يرى الخيط الأبيض في الظلمة فلو رأى الخيط الأبيض في الظلمة يبقى كده داخل وقت الفجر طبعا هو لما رأى ذلك يعني في مزحة من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك العريض لأنه نام نام طبعا ولم يعرف سواد الليل من بياض النهار الثاني النية الركن الثاني من أركان الصيام النية بالأول اللي عن الفطرات الثاني النية طب ما احنا خدنا النية شرط في صحة العمل ليه هنا خلناها ركن ليه خلينا النية هنا ركن في الصيام؟ لأن التردد في النية يفسد الصيام وإلا ما يتناول مفطرًا ده طبعًا نماذج الحنابلة تردد في النية يفسد الصيام وإلا ما يتناول مفطرًا على مازل الحنابلة وطبعًا مسألة فيها خلاف التردد في النية يفسخ الصيام أم لا والراجح أن التردد في النية يفسخ الصيام ولذلك النية لابد أن تكون مصحوبة من أول الصيام إلى آخره يعني لو قطع النية في أثناء الصيام في أثناء النهار كده لصومه باطل ويلزمه الإعادة الثاني النية بأن يقصد الصائم بهذا الامساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة من عن غيرها من الأعمال النية أخوانا تميز العمل تميز العمل إن كان فرضا أو سنة أو تميز العمل إن كان هذا فرض في جهة معينة وفرض في جهة معينة أخرى وطبعا في بعض الناس بيخلط في الأمور يعني بعض الناس بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يسجد سجد سجد سجد أو يركع ركعتين حسب الروايات فهنا بعض الناس يقول إنه لو دخل المسجد ووجدهم يصلون الفريضة. طبعاً هي صاحبة السؤال كتمرأة والمفتي مرأة التي أفتت بذلك مرأة قالت أن يجوز أن تدخل الصلاة بنية تحية المسجد بنية الفريضة فالركعتين الأولين هيكونوا بنية تحية المسجد والباقي الفريضة ما تقولون هنعرف أنه لأي يجوف <تصفيق> ايوة نقول لها ايه الجمع إيه؟ ما ينفعش نجمع بين فريضة و نافلة طب لو قلنا ان هي واجبة حيث المسجد واجبة طبعا احنا قلنا على راجح انها سنة مؤكدة لا سنة مؤكدة ها؟ نقول ايه نقول ايه لا صبتا للمكتوبة هذا الاستدلال في موضعه لا هو دخل هو دخل الان دخل. دخل. دخل. دخل ها يا اخواننا غريبه كده ان الفريضة اذا صلاها تسقط عنه خلاص تسقط عنه تحت المسجد ها, ها. بس نقول لها ايه في الجمع اللي جمعته ده لا قصدي تعدد ان هي في الفرض تعددنا هنا ماشي ما هو تعدد ان في الفرد هنا هي جمعت بين ايه وايه بين واجب وسنه بين واجب وسنه هل يجوز الجمع بين الواجب والسنه في عمل واحد طبعا لا يجوز لا يجوز الجمع لا يجوز الجمع طيب برضو ممكن نقول ايه انا ما عرفش في اللي يعرف يعمل اخواننا اللي هم ممكن نقول ايه ثاني نقول لها تسكت وما تفتيش بغير علم بس لا الطقي الله عزوجل ما تفتيش بغير علم إن أنا يعني الأول مرة في حياتي أسمع مثل هذه الفتوى والأسف الأخ تقولها الأخوات تدرسها آسف الله لا فالنية أخوانا بتميز العبادات عن بعضها فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام. ودليل هذا الركن قوله صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى المسألة الثانية حكم صيام رمضان ودليل ذلك يقول فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذا الثمرة المرجوة من الصيام هي؟ التقوى. وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة اللا إله إلا الله طبعا شهادة أتبع معتوف على يعني مجرورة على خمس ماشي طب لو هل يا جزءنا أرفع على الرافع إنها استئناف استأنف جملة إنشائية جديدة المبتدأ يعني إتبقى شهادته اللهم إله إلا الله يعني يجوز فيها الوجهين شهادتي وشهادته اللهم إله إلا الله وأن محمدا رسول الله طب أن محمدا يجوز فيها الوجهين <تصفيق> ها الأوجهين ما نعرف نسميه ايبا واجه ايه لو واحد ان محمد رسول الله نقول له ايه يسكت برضو نقول له يسكت واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا ولمراه طلحة ابن عبيد الله ان عربيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع شيئا وده طبعا الحديث ده ذكرنا فين؟ في في إثباته أن الصلاة المكتوبة خمس فاكرين الحديث ماذا افترض الله علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع تقول قد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام منكر الصيام كافر منكر الصيام كافر طبعا يعني هنفرق هنفرق اللي يترك الصوم او يفطر في نهار رمضان لانكاره وجحوده ده كافر بالاجمع اما من تركه تكاسلا او يعني ايه تركه تكاسلا او من الممكن يزعم انه لا يستطيع ان يصوم ده حكمه عاصي ولا فاسق ولا كافر ولا ايه بالظبط ياثم ياثم والا يلزمه الا من, من من من افطر في رمضان عمدا من أفطر في رمضان عمدا مع اعتقاده بوجوب صيام شهر رمضان يعتقد الوجوب ومن أفطر عمدا ها نقول له ايه يلزم القضاء وإيه ايه حكمه يأثم ولا لا يأثم يكفر ولا لا يكفر لا يكفر ولكن يأثم, يأثم طبعا بعض السلف كان يقول انه يعني لو قضاه العمر كل له لا يكفي. لا يكفي لو صمأ يوما متعمدا في نهار رمضان طبعا مخلاف قول الجمهور الجمهور ان هو يأثم ولكن يعذر يعني ايه نشد عليه في الكلام بلغتنا بحيث ان هو يتبين خطأه لابد ان يعلم ان هذا الشار له حرمة يقول فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجمال وأجمع المسلمون على كفر من أنكره المسألة الثالثة أقسام الصيام أنا عندي الصيام قسمين قسم واجب وقسم تطوع فالواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم الأول صوم رمضان صوم الكفارات صوم النذر طبعا في يعني حدث بين وبين بعض الإخوة نقاش حول قضية إذا انتصف شعبان فلا تصوم فالرزل كان عليه كفارة من الكفارات ويريد أن يق... يؤديها فهل يأخذ بالحديث ويقول إذا انتصف شعبان فلا تصومه ولا يكفر هذه الكفارة وينتظر بعد رمضان ولا يجوز له أن يؤدي هذه الكفارة في النصف الثاني من شعبان الحديث ضعيف والبعض طبعا أنا أعلم أن في كلام في الحديث يعني لو قلنا بتحسين الحديث انه حديث حسن اذا انتصف شعبان فلا تصوموا نعم حديث ثاني كان صوم شعبان الا قليلة هو صوم الكفارة طبعا قلت هذا الكلام للاخ قلت له انه كفارة والصوم الكفارات واجب والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا العلماء الذين تكلموا في هذا الحديث بالصحة قالوا أنه يقصد بصوم التطوع حتى تقوى على الفريضة فاعترض اعترض شديد جدا وغريب جدا الحديث حاضر فقلت له الحاضر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا لصاحب العذر هذا واجب هذا واجب لابد أن قال هذا قياسه مع الفارق فقلت له قلتني بعالم من العلماء ام قال بكلامك فسكت قلت له خلاص ارجع لابن قدامه في المغني بلاش ايه يعني ترجع لابن لل... قدامه فرجع لابن قدامه في المغني رجع للشوكاني في الاوتار ورجع لكتاب ثاني للشوكاني ورجع لكلام الشيخ بن عثيمين وقال لي قالوا نفس الكلام اللي حضرتك قلته بس الحديث حاضر برضو الحديث ايه في حاضر وفي انت بتقول بالاباحه اقول باباحه واجب ابراء الذمه فين في نبراء الذمه و الله حق بالوفاء فهذا دين الله تبارك وتعالى فهو حق من بالوفاء اه طبعا جزاك الله خير كنا نقمر بقضاء الايه الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وكانت في عائشة رضي الله عنها تقضي رمضان امتى؟ في شعبان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فكان تقضي في شعبان فده دي اللي ايه؟ القضاء قضاء الواجب او الصوم الواجب يجوز ان يصام في مثل هذه الايام طبعا وانا استغرفت جدا من الاعتراض وباستراكشن كده كان صعب قوي يعني صعب ان هو يعترض ويقول لي حاضر ومبيح قلت له الحاضر ومبيح مع الفرد ده سبع الفرض مع النفل لان الفرض يجوز ان يؤدى في اوقات حتى النهي هو اضرب مثل مثل لو ان انسانا عليه كفارة صيام شهرين متتابعين واجه العشر اول من ذي الحجه ودخل اول يوم العيد وثلاث ايام التصريح طب ده دلوقتي تعرض هنا الكفاره عليه واجبة كفاره عليه واجبه ودخل دلوقتي ايام نهي ايام نهي يعني ايه صوم ايه؟ صوم يوم العيد وثلاث ايام تشريق ده نهي عن صوم التطوع واجب. طب اللي بيصوم اخونا اللي بيصوم شهرين متتابعين يفطر في ايام العيد وايام التشريق ولا يصوم لان ده واجب وده نهي عن صوم مستحب انا امين انه يصوم ليه؟ لان هذا واجب والنهي هنا عن صوم يوم صوم التطوع وليس الفريضة. الفريضة صح والغلط ولا انتش معايا معاي. <تصحيح> السكوت اكرار <تصحيح> بس انا خير على حاجة انتش مفتنئة لذا انا عندي صوم الواجب صوم رمضان كفراته الايه والنذر والكلام هنا ينحصر على صوم رمضان طبعا الاحكام الاخرى في بابها وفي صوم التطوع عما بقية الاخسام فتأتي في مواضيعها ان شاء الله تعالى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 وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر تكثر لي الصغائر أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة هذا بعض ما ورد في فضل صيام شهر رمضان وفضائله كثير الحكمة من مشروعية صومه إيه الحكمة مش عش الصوم شهر رمضان شرع الله سبحانه الصومه لحكم عديده وفوائد كثيره فمن ذلك تزكيه النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق من الأخلاق الرضيه والأخلاق الرذيلة لأن الصوم يضيق مجار الشيطان في بدن الانسان طبعا زكي النفس وطهيرها تزكيه النفس معنيه تطهيرها أو تطهيرها من أدران الشرك الشك والحقد والحسد والغلل والكبر والرياء والعجب مثل هذه الأمراض الفتاكة ولذلك الله تبارك وتعالى أمره بتسجية النفس قال قد أفلح من زكاها أو حث على تسجية النفس قد أفلح من زكاها وقال نفس وما سواها فألهمها فضورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستهاها وقال قد أفلح من تزكى يعني زكى نفسه وطهرها من أدران الشرك والشك والحقد وما شابه ذلك من الأمراض طبعا بعض الناس في رمضان تجدوا عصبي تعصب بشدة ويخطئ في الكلام ويتطاول بلسانه يقول أنا صايم لا ما هو صايم هو صايم ظهريا فقط لأن الصوم يهذب الصوم يهذب لأن العبادات تهذب فلو قال لك أنا صايم يا هو صايم عن الأكل الصرب فقط صام عن الأكل أو الطعام والشرف فقط لأن كلام الله تبارك وتعالى صدق وحق فلنكذب كلام ربنا بكلام هذا الكاذب إنه كذاب إن الصوم هو لو صام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم نتهذبت نفسه وهذب نفسه من هذه الأخلاق الرذيلة أو المرضولة وتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى ولذلك تجد أكثر الصومين عنده خشوع وخضوع عنده لين لين في الخطاب ولين في المعاملة وما شابه ذلك الثاني في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها كذلك الصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش طبعاً إحنا فالفقر المساكين ما بنحسش بالإحساس ده إن أنا بحس بألم الجوع والعطش عشان كده بتصدق لا أنا بتصدق من ده إيه إن أنا بتقرب إلا طارقة ألف رمضان بنوع من أنواع الإيه؟ العبادات فدية لعلها تكون حاجة جديدة بالنسبة لنا إن احنا وشعرنا بطعم الشراب نستشعر ألم الجوع والعطش عند غيرنا من الفقراء والمساكين إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفائد العديدة المسألة الخامسة شروط وجوب صيام رمضان على من يجب صيام رمضان؟ مين؟ مين اللي يلزمه؟ يجب صيام رمضان على من توفرت فيه الشروط التالية الأول الإسلام فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته هذا تكلمنا عنه كثيرا أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولكنه إذا فعله لم تقبل منه لأنه لزمه أن يدخل في الإسلام إما بالنطق بالشهادتين أو بالصلاة أو الولادة الأحد أبوين مسلمين أو بالأذان لو الأذان يقام في مكان بنحكم على أهل هذا المكان بالإسلام إلى أن يظهر خلاف ذلك الثاني البلوغ فلا يجب الصيام على من لم يبلغ من التكليف أو حد, التب... حد التكليف لقوله صلى الله عليه وسلم مرفع القلم عن ثلاثة تذكر منهم الصبي حتى يحتلم طب لو صام لو صام يصح صومه ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا ونبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه إيه الدليل على ذلك؟ يدل على ذلك أن نحن الولي يأمر ابنه بالصيام لألفه ويعتده على ذلك مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين طيب ما هذا الصلاة وليس الصيام قياس على على الصلاة لأن هذه فريضة وهذه فريضة ولزامة الصيام فريضة مقرونة بالصلاة والذكاة الصيام فريضة مقرونة بالذكاة والصلاة احنا قلنا هنا قاعدة لإمام النووي ذكرها قبل ذلك وانتهى بكده فهذا دلوقتي في أمر لولي الأمر أن يأمر ها أن يأمر وليه أو ابنه ها بالصيام فهل هنا الأمر هنا يفهم منه أن الصيام واجب في حق الطفل المميز ها أنا قلت القاعدة أكثر مرة حد يحفظها ها طب أنا الأمر بالامر ليس أمرا بالشيء صعبة؟ الأمر بالامر بالشيء ليس أمرا بالشيء. احفظوها الأمر بالأمر, بالامر بالشيء ليس أمرا بالشيء. الثالث العقل فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى يفيق. طبعا المعتوه يدخل ضمن تحت المجنون. يدخل ضمن تحت المجنون لا بأس التعويض بما تدريب لا بأس بذلك لا باس بذلك طبعا كان في كثير ما يعني يقولون ايه كنا نصوم أبناءنا يعني يعلمه الصيام ويتصنع أنه يصنع له الطعام في الايه في القدر حتى ينتظر الايه الطعام فهو لو انتظر الطعام قاعد ساكت طول ما انت معاه عارف ان انت بتطبخ له هيبقى ساكت طب لو انت ساكت هيعير عشان جعان فكانوا يعودوا ابنائهم على الصيام بهذه الطريقة وطبعا تعويد الاولاد من الصغر على فعل الطاعات يا اخوانا تكون لهم سجلية بعد ذلك بيعتاد ويألف هذه الطاعات ليه كثير جدا من الشباب لا يصلي لان اباؤهم ما امرهمش بصلاع الصغر لذلك طلع ناشز طلع ناشز في مثل هذه الاحكام العبادات ينشز عن الله تبارك وتعالى فلا يفعل ما امر به الرابع الصحة يعني كن سليم معافى، فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه طيب واحد مريض لا يطيق الصيام لا يلزمه الصوم وتأتي الأحكام طب لو صام صح منه الصوم لو صام صح منه الصوم لقوله تعالى من كان مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفضره من أيام لو واحد ده طبعا مريض الذي يرجى برؤه يجوز له أن يفطر يجوز له أن يفطر ولو صام صح صومه إلا إن كان هناك مشقة وسيتأخر البرء بسبب الصيام في الحالة دي نقول له يلزمك أن تفطر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثم يلزمك القضاء بعد ذلك كذلك قول الإقامة أو المقيم الصحيح المقيم فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدت من ايام اخر فلو صام المسافر صح صح, صح صيامه ويجب عليه كوضاء ما افطره في السفر طبعا مسألة الصام في السفر انا ما ادري هم يعني تعرضوا لها ام لا يعني اظن تعرضوا لها الصام في السفر اخواننا في كلام كثير هل الصوم في السفر افضل ام الفطر ولعلن نأتي اليها ان شاء الله ونتكلم عنها بتفسك الجلوس أو الخلو من الحيض والنفاس فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل يحرم عليهما. لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها نقصان دين لي ليس ما نقصان دين لأن في أيام تترك فيها الصلاة وتترك فيها الصوم ودي عبادات فلما الإنسان يترك العبادات يكون لعنده نقص في, نقص في دينه طبعا يعني في نقصان العقل برضو في إيه؟ في الشهادة، في الشهادة. المرأة بنصف النصف من الرجل. يقول يجب القضاء عليهما لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى دلوقتي إخواننا اللي لزم الصيام المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، ولا يجب على المسألة السادسة ثبوت دخول شهر رمضان وانقضاؤه بما يثبت بما يثبت شهر رمضان أو بما يثبت دخول شهر رمضان يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته أو إخباره بذلك يعني لو واحد رأى هلال شهر رمضان هه وآلنا رأيت شهر رمضان وكان مسلم مسلما عدلا الحالة دي تقبل شهادته تقبل شهادته ويصوم الناس بصومه طيب لو أن فاسقا قال رأيته خلال شهر رمضان طب ليه أن لا يقبل منه الشهادة لأن الفاسق ترد شهادته الفاسق ترد شهادته ولذلك إحنا قلنا إذا رأاه مسلم عدل إذا رأاه مسلم عدل والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع الخلو من خوارم من الفسق وخوارم المرؤى. فمن كان فاسقا ترد شهادته فيلو قال رجل فاسق رأيت هلال شهر رمضان لا تقبل منه شهادته إلا أن يأتي آخر ويعدّد كلامه إلا أن يأتي عدل ويقول نعم أنا رأيته أيضا في الحالة يلزم الناس الصيام. فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخبرت, أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه وطبعا حديث المشهور صوموا لرؤيته وأفضروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما أو فإن غم عليكم فقذرو له طبعا في كلام طويل على حدة فقذرو له ليت وإلا علن تعرض له إن شاء الله فيما بعد هنا أخوينا طيب هل يجوز إن أنا أجزء على علم الفلك في هذا الباب ولا لابد من الرؤية الحسية لابد من الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية بشيء محسوس وهو الرؤية بالعين الرؤية بالعين فإن وافق الفلك رؤية العين فعل عين وع الرأس وإن خالف فالأبرة برؤية العين لا بالفلك وبعض الناس حدثني يعني عنده خبرة في علم الفلك قال إن هذا العلم دقيق جدا جدا وفي الغالب عندنا في مصر دائما اتفق تفق علم الإيه الفلك مع الرؤية البصرية دائما يعني حتى لو مزارش دائما برضو متفق عادي فيش مشكلة لأنه بعتمد واعتمد كل على علم الفلك وليس على الشيء الحسي الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصومه له رؤيته وافطره هنا يتجرنا القضية هل لكل بلد هلال ولا يلزم البلاد الإسلامية إذا رأت بلد مسلمة هلال شهر رمضان يلزم الكل الصيام هذا خلاف المشهور بين العلماء والرأي الجمهور أن لكل بلد رؤيتها هذا ما خلاف ما تربينا عليه نحن كنا دائما نعرف أن رأي الجمهور ان لو أن بلد من بلاد الإسلام رأت الهلال يلزم البلاد المجاورة المجاورة لها أن تصوم رمضان. دي مسألة فيها معركة شدي جدا. أنا عاوز أقول الخلاف فيها سائغ. الخلاف فيها سائغ. من أخذ بهذا القول لا بأس من أخذ بهذا لا بأس. وأنا أرى أن أدلت من يقول أن كل بلد رؤيتها هذا أقوى لدلة الذين استدلوا التي استدلوا بها أقوى من الكلام عن زراء أهل بلد الهلال يلزم بلد الأخرى الصور طبعا الآن يخونا المسألة فيها سهولة ويسر يعني الاتصال المباشر الآن أصبح فيه سهولة ويسر يعني من الممكن أن تتعرف الهلال ظهر في أي مكان الآن طبعا احنا بنقول يا يخونا لو هنا مثلا قلنا أن رمضان مثلا غدا مثلا في المملكة قالوا لا بعد غد طب تبع المملكة ولا تبع أهل البلد الأولى متابعت أهل البلد حتى لا نقع في الفرقة والاختلاف يكون الاثنين في مكان واحد أحدهما صائم والآخر مفطر فهنا الأمة تتشرذم وتفترق يعني والاختلاف والافتراق دب في هذه الأمة ولن يزول منها إلا إن شاء الله تبارك وتعالى فإلى أن تتفق هذه الأمة وتتوحد كلمتها فمغى نحن كلنا نسير على قرب رجل واحد. ويتحملها من خرج وقال إيه؟ غدا مثلا متمم أو غدا أول رمضان هو يتحملها بنادى الله تبارك وتعالى واحد يقول طيب ما هو ممكن يكون بيع دينه بيع دينه ممكن لا لو احنا علمنا ذلك إذا يكون ايه صومكم يوم تصومون صومكم يوم تصومون هذا لفظ الحديث وفطركم يوم تفطرون بمعنى برؤية الهلال أيضا برؤية الهلال فنعاوز أقول إخواننا أن بعض الناس مثلا ممكن نفهم خطأ مثلا بعض الناس لعيد غدا في السعودية دي كتير جدا. وإحنا المتمم لرمضان فكان بعض إخواننا جزال الله خيرا بيأخذ بعض القول إنه إذا رأى أهل بلد الهلال يلزم جميع بلاد المسلمين أن تتابع هذه البلدة في الفطرة وفي الصغر. فكان يأتي الناس كلها صايمة ثلاثين رمضان عندنا وهو بالنسبة له ايه يوم عيد يوم عيد يوم مسك مثلا قلة مثلاً. او كبات مية في وسط الشارع ويشرب ايه ده انت فاطر في نهار رمضان اقول لهم انتم ما تفهموش انتم اغبية العيد في السعوداء النهاردة مين اللي عام انتم بتجيبوا لحكام دي منين انتم بتجيبوا لنا جديد كل سنة تطلعون لنا حاجة جديدة فطبعا هذا عنده سوء فهم ولا يروح في وسط السوق يشرب او الله بتحصل انتوا مستغربين محدش شافها منكم دي كتيرة جدا كررت كتيرة جدا مع اخوة كتير جدا اصحاب لحظة فاحنا بنقول له ان اخذت بهذا القول يبقى في الكتمان تسطر نفسك خلاص في الكتمان خدت بالقول لقى بفيتك لا توزر هذا القول حتى لو تلزم الناس برأيك أنت تلزم الناس برأيك أنت لا سيما مع غياب العلم وانتشار الجهل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فبعض العلماء بقى تكلم هل من رأى هذا القول هل يلزم ان يصلي العيد هم يلزم انه يصلي العيد ولا يلزمه بس يطلع بقى في المصلى ويقول الصلاة جامعة جامعه ويخطب عيد ويصلي يصلي مع نفسه طالما انت هذا القول الفهم عن الله ورسوله نعمه من اعظم النعم ما تكونش عندك جمود جمود في فهم الايه النصوص تكونش عندك جمود فالفهم نعمة والفهم لا يأتي إلا عن طريق العلم العلم عشان تعرف أن العلم هو سبحان الله العظيم هو المنجاه أو هو النجاه من كل, من كل ما يقع فيه أهل الجهل في جهلهم طيب إحنا قلنا أن إحنا يثبت شهر رمضان برؤية طب ما شفناش الهلال فإن يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته ودهب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما يبقى لازم نكمل شعبان ثلاثين يوم اللي هو إيه بقى اليوم ده يوم ثلاثين شعبان ده اللي هو يسميه يوم الشك هذا يجوز يوم يوم الشك إذا كان له إذا كان له عادة إلا رجل أو إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومهم وكثير من الصحابة كان يصوم يوم الشك من باب, الاحتياط. من باب الاحتياط ولكن الراجح أنه لا يجوز صيام يوم الشك لا يجوز صيام يوم الشك لا سما لمن لم يكن له عادة لمن لم يكن له عادة أبا الحديث المشهور من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم حديث مين حديث عمار رضي الله عنه يقول ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين رؤية الهلال أو إثناء شعبان ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبية عليكم فإن غبية أو غمة غمة أو غبية طبعا الغبية دي جا من إيه نه من الخفاء وعدم الظهور طب من الممكن غبية تشعر في أبيك ده إن من الممكن يكون الجو فيه إيه في عفر في طراب فيه عفر في طراب فلم لم يظهر الهلال من إيه استحالت رؤية الهلال بسبب هذا الإيه العفار الذي أو الغبار الذي في الجو. فإن غبي عليكم فأكملوا عدّته شعبان ثلاثين. واثبتوا انقضاء قضاء رمضان برؤية هلال شهر رمضان هالش شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين. يعني عاوز يقول إن دخول الشهر يكون بشهادة مسلم والخروج منه يكون بشهادة رجلين مسلمين عدلين. طب ليه أخواننا قال هنا واحد وهنا اثنين العلماء لهم كلام ظريف جدا يقولوا أن دخول الشهر لو صام يوم لو صام يوم لا شيء فيه إنما لو أفطر يوم هي دي المشكلة كيف يقضيه وماذا يصنع مع فطر هذا اليوم تمام فعشان كده قالوا انه لا يقبل إلا لا يقبل أو لا تقبل رؤية هلال شوال إلا برؤية مسلمين عدلين وطبعا في كلام برضو بين العلم هل هذا الكلام هو الراجح انه مسلمين عدلين بعض اهل العلم ذهب انه لو مسلم واحد ايضا رأى هلال شهر شوال يلزم المسلمين العمل به يعني اخذوا برؤية ايه برؤية مسلم عدل واحد في هلال شهر شوال فقالوا اذا كان دخول شهر رمضان برؤية عدل كذلك الخروج منه برؤية عدل والاحوض بأحوة أن يراه إيه اثنان يراه مسلمان عدلا، فإن لم يشهد مسلمان عدلاني برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان ثلاثين يوما برضو لفيه غيام أو ما شابه ذلك المسألة السابعة وقت النية في الصوم حكمها يجب على الصائم أن ينوي الصيام وهي ركن من أركانه كما مضى لها النية بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى وأنويها من الليل في الصيام الواجب يبقى النية هنا لابد في الصوم الواجب يا إخواننا تنوى منين؟ من الليل يبقى في تفريق بين صوم النفل وصوم الفريضة في تبييت النية من عدمها نقول أن صوم الفرد أو الصوم الواجب يلزم فيه تبييت النية من الليل من خلاف صوم النفل يقول وأنويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والحفارة والقضاء والنذر ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع يعني بعض الناس كان يسألوا بيقول أنا متعود الصيام فقمت من النوم فتناولت طعام الفطور فطر صوم الايه؟ هو متعود الصوم اتنين وخميس فأمن نوم كده لا الطعام اكل وشرب مش ناسي هو لم ينوي الصيام اصلا هو معتاد الصيام بس لم ينوي الصيام يكمل صومه ولا كده يفطر سائر اليوم يفطر الاخ برضو تخنق معايا كان اوز نقول له لا ما تفطرش طنتصر تفطر اصلا يعني انت لم تنقص الصيام اصلا لا بالليل ولا بالنهار يعني انت عاوز تنقص صيام بعد الافطار قلت له اني الرسول قال هل عندكم من طعام قال قالوا لك قال إن اني صائم فانا الرسول نوى الصيام امتى بعد ما علم ان فيش طعام انما انت كلت وشربت وملات معدتك وجاي تقول عاوز انقص الصيام فقلت له لا ما ينفعش فقعد جادل جدال غريب سبحان الملك جدال عجيب جدا برضه يعني أخي بيسأل بيقولنانا علي صوم فرض وانا ستا من بالليل وانا صايم لغد الوقت قلت له لا طالما فرض لا صيام لمن لم يبيت النية أو الصوم من الليل لابد من تبيت النية فأحيانا الواحد يجد اعتراضات كده غريبة جدا يعني عشان تمرر له الفتوى تقول له ماشي خلاص بقى ما هيضيع يوم من عليه دي مشكلة في المنطقة الخطورة لابد نحن نفقه هذه الأحكام يعني على الأقل ترفع الجهل بقى عن نفسك وترفع عن الناس بعد ذلك فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صام التطوع فقط فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرق لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار ولابد فيه من نية الليل وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر ويستحب تجديدها في كل يوم وهذا برضو مسألة فخلاف هل اشترط في صيام رمضان أن ينوي نية لكل يوم باستقلال يعني كل يوم يلزمه نية كل يوم في رمضان يلزمه كنية لتصوم ولا نية واحدة في أول الشهر تكفي أيضاً هذا الخلاف شيخ الإسلام تيماء قال نية واحدة من أول الشهر تكفي ولكن يعني قال بأن لو الإنسان قام ليتناول طعام الصحور هذه نية أم لا؟ أو تناول طعام الصحور ليه؟ عشان الصيام واضح؟ فدينية ولا أم لا؟ هذه نية الله أعلم الأمر فيه سعة وطبعاً الأولى انت تجدد النية كل يوم لصيام اليوم الذي يأتي الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم وفيه مسألتان المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية من اللي يباح الفطر في رمضان يا إخواننا من نقوله إن أنت ممكن تفطر في رمضان ولك العذر وإما يكون عليك القضاء أو يكون عليك الكفارة يقول الأول المرض والكبر واحد مريض والمرض ده مخسم لقسمين إما مريض مرض يرجى زواله أو يرجى برؤه أو مريض مرض لا يرجى زواله ولا برؤه بمعنى مرض مزمن مرض من الأمراض المزمنة. فالمريض الذي مرضه يرجى زواله أو يرجى برؤه فهذا يجوز له الفطر يجوز له الفطر ويقضي يوما مكانه أو أيام مكان الأيام التي فطرها في رمضان أما المريض الذي لا يرجى برؤه إن صح صومه إن صح صومه وإن أفطر فلا يلزمه إلا أن يطعم عن كل يوم مسكينا يطعم عن كل يوم مسكينا فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر فإذا بارئ أو برأ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها لقوله تعالى أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدت من أيام أخر وقوله أو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعده من أيام الآخر والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه يعني مريض وإذا صمت في نار رمضان يشق عليه الصيام يشق عليه الصيام وإن صمت ازداد المرض فهذا باب أول أن يلزمه أن يفطر ويطعم من كل يوم مسكينا إذا كان مرضه لا يرضى برؤه طب إن كان يرجى برؤه وشق عليه الصوم في الحالة دي نقول له افطر ووقض يوما مكانه ووقض يوما مكانه أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عاجزا مستمرا كالكبير فإنه يفطر ولا يجب عليه قضاء راجل كبير في السن ها؟ نقول له إيه؟ افطر ولا يجب عليك القضاء إنما يجب عليك الكفارة أم تطعم عن كل يوم مسكينة وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكين لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كانت تخير بينهما في أول ما فرض الصيام أو ما فرض الصيام فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر يعني عاوزوا إن كان أنت في البداية أنت يجوز أنت تصوم يجوز أنت تفطر ولكن إذا فطرت تأخذ تطعم عن كل يوم مسكين إذا كانت في حال الصحة في حال المرض وفي حل من باب أولى كنت صاحب عزر ولذلك ابن عباس له تفسير جيد جدا في قوله طبارك وتعالى في الكبير رجل كبير والمرأة الكبيرة نو قال الآية بتقول ايه وعلى الذين يطيقونه فدياتهم طعام مسكين فالشيخ فقال انها ليست منسوخة فقال ان الشيخ والشيخ الكبيران يستطيعان الصياد يستطيعان ايه الصيام على الذين يطيقونه معنى ذلك إن هو يطيق الصيام, الصيام. فإن طاق الصيام يعني يستطيع أن يصوم ولكنه أخذ بالرخصة أخذ بالرخصة أنه الراجل الكبير في السن وأخذ بالرخصة يجوز له ذلك أم لا في حالة الإطاقة يجوز له أن يفطر يبقى في غير الإطاقة من باب أولى في حالة الإيه؟ الإطاقة ها يجوز له أن يفطر ففي غير الإطاقة عند العذري من باب أولى باب أولى أن يفطر ويفدي أو يطعم كل يوم مسكين وهذا فهم عالي جدا لابن عباس رضي الله عنه طبعا مرضو على خلاف بين صحة السند لابن عباس أنا. يقول يقول الإمام بخاري رحمه الله وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبير عاما أو عامين عن كل يوم مسكينة طبعا أنس من المعمرين بلغ عمره كم سنة رضي الله عنه 120 سنة ولا 110 121 121, 121 سنة رضي الله عنه وقال أنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوه مان فليطئم مكان كل يوم مسكينة طبعا دية روادتنا عن ابن عباس هذه الرواية التانية غير كلامنا قلتوا من شوية ماشي دي في البخاري دي في البخاري ومسكي او في البخاري بس فيطعم العاجز عن الصيام عاجزا لا يرجى زواله بمرض كان او كبر عن كل يوم مسكينة طب يطعمه ايه بقى ايه الوجبة اللي يطعمها طبعا اي طعام اي طعام ولكن اللي يلزمه, اللي يلزمه نصف صاع من بورن او تمر او ارزن او نحوها من قوت البلد ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريبا من كيلو ربع فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام ومئة وخمسة وعشرين جرامة يعني كيلو مئة وخمسة وعشرين جرام تقريبا نحن بنقول كيلو نص وخلاص ونرح نفسنا من الكسور دي يعني نقول نصف الصاع دي ما من كيلو نصف أرز يعني واحد طلع فدية أو الإطعام كيلو نصف أرز كفاء عن الفرد عن اليوم يعني كفاء طيب لو أطعم مثلا خبزا ولحما جزا الله خيره. يسقط أملاه. كده خلاص يبقى كده فده. أطعم. خبزا ودجاجا أو سمكا مثلا. كل أشياء دي جائزة. كل أشياء دي جائزة. ولكن اللي لزمواه صاعم نصف صاعم طعام. من قوت أهل اللي من قوت أهل البلد. آه كنت عاوز أنا أول حاجة هنا في ال. آه هل المسكين يتعدد يا أخوينا ولا من الممكن ان هو يطعم مسكينا وحيدا مثلا 30 يوم لفطرهم هل المسكين يتعدد ولا يجوز أن يطعم مسكينا وحيدا كلكم يجوز أن يطعم مسكينا وحيدا غلط غلط قول الجمهور ونقل القرطبي رحمة الله قول الجمهور أن المسكين يتعدد المسكين يتعدد بمعنى أن 30 مسكين يبقوا 30 مسكين لا نأتي بمسكين واحد ونطعمه 30 مرة 30 وجبة قال المسكين يتعدد في الكفارات وده قول الجمهور من الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله والراجح طبعا قول الجمهور أن المسكين يتعدد طبعا هم ما استدلوا فليطبعا كل يوم مسكينة مسكينة فالمسكين هنا ايه؟ نكرة فقالوا التعدد من هنا ان كل يوم مسكين خاص بيه ممكن يجيب الثلاثين مسكين وطعمهم واجبة واحدة؟ طبعاً مش واجبة واحدة يعني واجبة الواحد يعني كل واحد ايه؟ اللي هو واجبة يعني ممكن نتفهم مرضو واجبة واحدة إيه. ممكن يكون بخيل شوية في بعض الناس بي يعني بيهرب من الشهادية ويقول لك أنا لا أستطيع لا أطيق وممكن يكون مليئ يقول هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزائه الثاني استفر يبقى الأول مرض واللي يا الكبر الثاني استفر فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا او على سفر في من ايام اخر ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر وخرج الى مكة صائما في رمضان فلما بلغ الكريد افطر وافطر الناس ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة يعني مش اي سفر مش اي سفر يباح فيه في الفطر وهو ما يقدر بثمانية وأربعين ميلا أي حوالي ثمانين كيلو مترا لا, لا طبعا لا يا أخوانا في ناس يأتي بالكفارة يدفع فلوس لفقراء المسكين بدل من الطعام لا, لا تجزئ لا يجزئه ذلك هو مش عارف فقراء المسكين يعطي لجهة ويقول أطعم لي بهذا المال عشرة مسكين عشرين مسكين تلاتين مسكين والجهة تأخذ تنوبه عنه في الاطعام صفة الطعام اي طعام كان لا بأس إن هو ما يكون مطبوخا او يكون نيف لا بأس بذلك لا بأس ان تطبخ وتجمع للفقراء المساكنون ولا بأس ان تعطيهم الطعام نيا طالما وصلهم طعام خلاص عمره ما يأخذ الطعام هين بيه لا يعرف يبيعه ولا يرميه لانه مستفد للطعام فهيأكل الطعام طيب الطفل الصغير الذي يأكل عنده سنتين ثلاثة مثلا يدخل ضمن المساكين لو أسروا مكوانا من عشر أفراد وفاها طفلين ثلاثة كده سنتين ثلاثة أربعة هل دول يدخلوا في المسكين لأنهم يأكلون طعام ويشربون ألا لا يدخلوا, يدخلوا, يدخلوا, يدخلوا مين اللي ما يدخلش اللي بيرضع اللي بيرضع لأنه ما بيأكلش لأن الله عزيز قال فيطعاموا في مساكين مسكين فده بيأكل لا يأكل طفل عنده مثلا ثلاث سنين يأكل ويشرب إذا خلاص يبدأي مسكين ويحسد ما تحجرش وسع احنا عوزنا نعديها بالنسبة يا اخواننا للصيام في السفر، المسألة دي طبعا فيها كلام طويل خلاصة الكلام أن الإنسان إذا أطاق الصيام في السفر ويستوي عنده الفطر والصوم يلصوم في أولى. إذا أطاق الصوم في السفر ويستوي عنده الصوم مع الفطر والصوم في حقيقة أولى طبعا لفين؟ في الفرد في الفرد ماشي كده طب ايه اللي خلينه قلت الفرض ومنخلش النفل ليه ليس من, الصو... من البر الصوم في السفر، طب ما يدخل في الفرض برضه انا عاوز اقول ليك وانا احنا عاوزين نثبت الاول حكم الفرض وبعدين نتكلم في النفل هل يقاس النفل على الفرض ام لا يقاس يقاس عليه ان ايه يقاس النفل على الفرض فمن اطاق الصوم في السفر وكان الصوم الفطر عنده وسوافة ها الصوم في حقي افضل ومن لم يطلق الصوم وكان فيه مشقة المشقة دي طبعا متفاوتة العلماء قالوا مشقة نوعين مشقة متحملة ومشقة غير متحملة المشقة المتحملة يستطيع ان يصوم ولكن يكون في بعض المشقة عليه فده الصوم في حقي افضل ام الفطر افضل اختلف الفقهاء فيها فقالوا بعضهم قال الصوم تلما يستطيع وان كان مشقة يصيرة بعض قال تلما ان هناك مشقة يبقى لا يلزمه الصوم عليه له الفطر ويجب عليه القضاء طبعا كلهم طبعا بكلمة اخواننا ما بيقولوش بالالزام بالوجوب لا بيقولوا ايه إنه يستحب في حقه مع انه صوم واجب بس يستحب في حق الايه الصوم ان استطاع ذلك طب ان المشقة المشقه بالغه طبعا عليها ما لو صام يبقى هذا يحرم عليه الصوم في السفر ويلزمه الفطر ويجب عليه القضاء ويجب عليه القضاء في واحد بقى ناصح يفطر ويسافر وهو مقيم وهو مسافر ويجامع ويفعل كل شيء ولا يلزمه قضاء ولا يلزمه كفارة الجماع، وإنما يلزمه الفدية اللي هي كفارة الفطر فقط ازاي مش فاهم واحد ناصح خلي بالكم يفطر, يفطر, يفطر, يفطر, يفطر, يفطر في حال الإقامة مفطر في حال الإقامة الـ. وبيفطر في الصفر طبيعي لأنه بيفطر في الإقامة يجامع زوجته في نهار رمضان ولا تلزمه الكفارة حياتكم كلها سفر لا طبعا كبير رجل كبير والمرض الذي مرضا لا يرجع برقه هو مفطر اللينك باريسي ومن اللي قال لك إن الزوج عليها كفارة أصل لو جمعها زوجها في نهار رمضان؟ قال الجمهور اللي انت ده قال الجمهور إن المرأة يلزمها كفارة إذا زوجها في نهار رمضان. أما قول إمام أحمد قال لا أعلم فيه دليلاً. لا أعلم أن المرأة عليها كفارة. قول الإمام أحمد أقوى. ليس هناك دليل في المسألة يلزم المرأة بالكفارة إن جمعها زوجها في نهار رمضان. ولكن نقول طبعا هي ألزمها القضاء ألزمها القضاء فقط قضاء اليوم طب لو قلنا أن عليها كفارة لو كانت مطاوعة ده وجه حسن ده وجه حسن كانت مطاوعة ولكن طبعا أنا أميل للقول الأول أن هو لألزمها كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم امرأة الرجل لدي جامع زوجته في نار رمضان بالإيه بالكفارة إنما ألزمها هو طبعا الجمهور بيقول أن معنى أنه يلزمها هو فهي من باب أولى يعني على اساس ان هم شاركوا بعض في الاسم فطالما انه يكفر فعليها هي ايضا الكفارة نعم الراجح عندنا قول الامم احمد قول الامم احمد اللي ليس عليها كفارة لان ليس هناك دليل ان, ان يلزمها الكفارة في الوطل في نار الله طبعا احنا قلناها وهي لسه تيجي الكلام عنها هي. طيب مسألة الصوم بقى مسألة الصوم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في الايه في السفر ليس من البر الصوم في السفر طيب هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم البر عم من يصوم في السفر القضية طبعا فيها دليل كتير جدا كان اخر الأمور كلها أن منا من من صام من من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم فمن أطاق الصوم في السفر فيصوم في ومن لم يطلق الصوم في السفر فله أنا ترخص لأن طبعا الفقهاء اختلفوا هل الفطر في السفر في أفضل أم الصوم فبعضهم قال الفطر لأن رخصة إن الله يحب أن تقطع رخصه كما يحب أن تقطع عزيمه والبعض قال أن الصوم أفضل عند عزيمة والعزيمة أفضل فاحنا نقول أن في تفصيل في المسألة إن كان شوق عليه الصوم في السفر فله الفطر إن استوى عنده الطرفان الفطر والصوم فيفعل أيصر هما نقول لي يصوم يصوم طيب واحد ان كان عنده يعني عاوز اقول ان هو الصوم عنده افضل في السفر في بعض الناس مثلا لا يأكل ولا يشرب في السفر المتعود على كده يلا الصوم في حقي هنا افضل صوم في حقي افضل طبعا قلنا المشاقة منها ما هي مشاقة بالغة ومشاقة غير بالغة فانت لو في مشاقة ولو يسيره وشق عليك الصوم مشقة يصير بحسن لا ترتب عليها مفسدة جاهلك بدنك أو مشابه ذلك لا يجوز لك الصوم يجوز لك الصوم البعض ناقل هل الفطر أفضل في حقه ولا الصوم طلب في مشقة فالبعض قال إن الفطر في حقه أفضل ليه؟ لأن فيه مشقة هنا واستفر الذي يكسر فيه الصلاة خوانة اللي هو مسافة اللي القصر مسافة القصر ودي طبعا مسألة يعني اختلف برضو فيها الناس هل القصر مسافه القصر لها يعني مسافة حددها الشارع ولا دي مساله يعني بت بنتكلم فيها بالعرف شيخ الإسلام قال كل ما يطلق عليه في العرف سفر فهو سفر فهو سفر طبعا قول الجمهور ان هو يبلغ 80 كيلو 80 كيلو جرام وده ترجيح الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه رحمه الله عليهما هل المسقه معتبرة في القصر ولا لا المشقة لو واحد عليه مش مشقة... في مشقة جامدة جدا بلغة ممكن يكون مسافة المسافة اللي يستفر أقل من 80 كيلو ولكن في مشقة بلغة عليه هل يجوز له أن ونترخص... يترخص يترخس بالقصر أم لا؟ لأن في قول يقول عمر المشقة فيجوز له أن يترخص بالإيه بهذا القول هو يقصر من الصلاة طب إن إن مثلا لم يجد مشقة لم يجد مشقة مثلا دون 80 كيلو دون التمانين كيلو هل له القصر على قول على قول له القصر ولكن طب أنا لو بتبنى ماذا بالتمانين كيلو أنا بتبنى وحدث لي مشقة في سفر دون التمانين كيلو خمسين كيلو مثلا وقعت في مشقة في حرج هل ألزم نفسي بقولي ولا أترخص طب ليه ما لي ما لزمش نفسي بقولي ايه؟ بس أنا شايف إنه رخص عند التمانين مش تحت التمانين عشان مشقة إذا هنعتبر مشقة في السفر ولا؟ أنا اعتبرها أنا اعتبر من إن في مشقة سواء في القصر أو في الصوم تعتبر مشقة في القصر أو في الصوم وليس على الإطلاق بمعنى لو واحد ما فيش مشقة وعدة تمانين كيلو له الفطر لا ما فيش مشقة بس السفر اسمه إيه إذا العمرة بستفر وليست صفسطة <تصفيق> <صفصطة> صح <تصفيق> <مم> اللي عمره ايه <مم> ايه صح كده كليهما معتمر كليهما يبقى العمره بيستفر ولا ايه بس مش معا لا يشترط ان يكونوا ايه معا لا يشترط ان يكون السفر ولا ايه والمشاقة معا ممكن يكونوا السفر لوحده والمشاقة الا احده والله اعلم بالصواب خلاص يصلي تمام لو بيعتقد هو كل ما يطلق عليه في العرف سفر فهو سفر له القصر ويفطر طبعا ما وطرما لك القصر يبقى ايه تفطر بعض اخوانا هنا احنا عندنا بلاد هنا قريبة بينا وبنا مثلا عشر كيلو فلقيت بعض الاخو بيتكلم فوق الصيام وقولهم يعني اللي روح مثلا اسماء ريمون هنا يفطر ويقصر ايه عم انت بتقول ايه عم إيه انت بتقول ليه عم يخسر ويفطر انت بتتكلم ازاي؟ هنا برضو سخة دي ثلاثة أربعة كيلو بعد اخوا برضو متكلم انا مش فاهم جابه الحكام دي من هنا اخواننا يجوز لك القصر في سخة اوه تفطر ايه ده؟ هم مهاجرين ولا ده احنا مروح اماشي بنيجي ماشي حاجات بصراحة عجيبة جدا انظر المستعب يقول والصفر المبيح للفطر في رمضان هو والصفر المباح معنى ذلك ان صفر معصية ليس فيه رخصة ما تفطرش وانت ريح تعصى الله تبارك وتعالى فكذي احنا قلنا ايه هنا صفر معصية هل يترخص بالرخص فيه قلنا خلاف بين العلماء قول الجمهور, قول الجمهور قالوا لا يترخص لا يترخص ماشي وفي قول يقول انه يترخص له الرخصة فاحنا قلنا ان فيه قول وسط نوة عليه التوبة والاستغفار لا ويترخص طب لو ما تبشي؟ انا ارى ان القول ان هو لا يترخص اقوى ليه لا يترخص لانه في معصية في سفر في معصية لا تبارك وتعالى يبقى لا يترخص ان الذي يترخص الذي يترخص مين الطائع وليس العاصر بس عاصر محترم يعني بيصوب عوزه اكثر يعني كده نعم ده هو أخذ بكذا شوف الحتة دي يقول فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحال على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر حتى جميلة جدا واحد يريد أن يجامع زوجته في نهار غرام فراح جاي لي عشان أطلع موضوع أسافر ده نقول له تعامل بنقيدي قصدك هل ده مكفره ولا لا يلا يا رجاله يلزم مكفره ولا كمان انت فقهاء ما <تصفيق> إن شاء الله طب هو افطر لو فرشك قلنا هو ياثم لفطر يا املاء لأنه تحايل على الصره هو فطر ودهم هل ده مكفره قال له أنت زي يجيب كلمة الشرق وكلمة من الغرب أنت كنت بتقوله أيوة دلوقتي دلوقتي لا ليه هو فطر وخلاص فأنت قلت لما قلت عليه الكفار قلتوا أيوة على طول كلكم ودلوقتي بتقول لا معلومة كفارة لما أنا فهمتكم الموضوع قلتوا معلومة كفارة هو أصلا فطر يأسم ليه لفطره ونقول له ده تحايل يلزمك القضاء نعم اتل لحد عدل لحد من اللي بيجرحوا في الناس فين احنا سامينوا الجرح والتجريح لا منتهاش لسه ما مازال موجود طبعا الفكر مش العلم علم الجرح والتعديل طبعا هو انتهى عند عصور معينة في علم الحديث طبعا علم الحديث طبعا طبعا انما ما ياخدوا على ايه يعني كله مع كله علم الحديث وفقه واخي كله دي بدعه منكرة يعني لما بدأت تطلب رأسها كنت فعلا انا متخوف منها جدا. وكان طبعا احنا بيقاتينا هنا في الهاتكاف كل الأصناع يعني كل أفكار بتجينا هنا ممكن فكرك يعني الناس عندها فكر نفس فكرك وفي ناس بتيجي بأفكار تانية عشان تستقطب ناس من هنا فكنت أنا باستضم بقى بكل اللي بيجي هنا كنت أنا أخذ وش القفص على طول فأفجأ بقى واحد طالع لي كده مثلا ممكن في دارسة غيره يطلع لي بكلمة عشان ايه انحرف وايه وتكلم في القرار اللي عاوزها. فكنت طبعا بفضل الله تبارك وتعالى أتفط فكان يقوم بقى يقول لي انت تكلمش ليه لما انا قلت كذا اقول له الفتنة تنائمة لعنى الله وانا ايقظها يقول لي بس لازم هذا واجب شرع عليك تتكلم قلت له لأ انت اللي واجه في شرع عليك تسمع مني انت جاي عندي يبقى تسمع مني ما يلزمنيش خولك انت فكان طبعا بيطلع من هنا ومولع معلش في اللفظة يا من قاسر ليه لانه ما طلعش ب... ب... بحاجة هو عاوزها وبعض الاخوة طبعا يعني واجهني مواجهش انت جدا لما كلمت الجرح والتجريح دي. انا قلت يعني الاصل في المسلم استلامه وليس الجرح الا ان يسوغ الاختلاف ذلك او خلافه ذلك فكانت مشكلة كبيرة جدا مشكلة للأسف الشديد يعني فانا شايف ان الاخوه اتفقوا ربنا تعالى وتمسك لسنتها حتى اخي في شهر رمضان يعني تلاقيه بيخوض بطريقة غريبة جدا وانا مش يعني ما كل ما اشوف اخواننا اللي بيطاولوا الشباب على المشايخ بطريقة يعني مش فاهم مش فاهم كلام في منتهى القبح اي طبعا المناسب انا قلت لكم انا لما روحت آه, آه, اه رحت خطبت في بلدة فكنت بتكلم عن الايمان واثر الايمان في حياة الفرد فدخلت كده من جمله الخطبه ورحت مدخل بقى اثر الايمان ان هو الانسان يحفظ لسانه وهذا اثر واضح جدا من اثر الايمان على المرء ان يحفظ لسانه فتكلمت بقى عن الخوض في وافات اللسان وكده فبعض الاخوه بعد ما خلصت ذو لحيه قال لي يعني انت عاوز تقول لي ان انا خطف اعراض العلماء تقول نعم هذا ما تعلمت في ديننا تبارك وتعالى قال لي ازاي ازاي عالم يقعد قدام واحده عريانة وصدرها عريان بالنفس لفظ كده انا يعني وبيوليها عني وسايب دماء المسلمين تسيل له وهو متورط في دماء المسلمين قلت حتى لو تورط في دماء المسلمين ما ينبغي لمسلم ان يضيع اوقاته في ذكر عيوب الناس فتش عن عيوب نفسك وابحث فيها قال لي لا انا مش مقتنع بالكلام ده قلت له أنت حر معي دليل من كتاب الله عزوجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنت فلو كان معك دليل على عينه والرأس قال العلماء سكتين. قلت له ألا يساعوا؟ يساعوك؟ ما واسع العلماء؟ العلم ساكت سكت. مش ماني تتكلم يبقى أنت مُكتَهد ونصبت نفسك في موطن الاجتهاد قال لا برضو ما ينفعش إن أنا أسكت واسيب العلماء دول كده. قلت حر وقفوهم إنهم مسؤولون قال لا برضو. الكلام ده ما ما, ما ينفعش. قلت له خلاص يا أخي وعند الله تشرمنا تصور. يعني تعاوزي اختام عند الله أمم الله عزوجل طب انت كلمته؟ لا، طب انت ما كلمتوش روح انصح الله تبارك وتعالى بدل ما تتكلم معايا انا فقال لا برضه هذا حد علمي في المساله وانت حر، طبعا انا قلت هندخل في جدال فمشيت، فالأخ اللي من البلدة هو معكم في المعهد بس سنه اولى بيقول لي ان حضرتك بعده بجومتين جي أخ صعد منبر تصديق لكلام الأخ طعره وقال يجب علينا أن نطعن في هؤلاء وهؤلاء منافقون ومعلومين نفاق وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء, وهؤلاء. فطاع بيقول لي راح جاي جاب ابن قال تعالى بقى رد الشيخ اللي انت جايبه بقول الغبا والنميه حرام، وانا بقول حلال. تعال رد بعالي. وكأن الغبا والنميه بقى صارت حلال دلوقتي. يعني للأسف، للأسف الشديد، أنا اللي ليه، اللي ليه بب للأسف الشديد بختلق له الأعذار والمعزير وبختلق له الأدلة والبراهيم من الكتاب والسنة. أما اللي عليا، لا مش عاوز حد يكلمني فيه أبداً. ودي آفة آفة. وأنا دائماً أقول إخوة ما تزعلوش مني. إخوانا إحنا نكشفنا، نستلفين عن بعض الخصوص نكشفه. ظهر من بكى ممن تباك، ظهر من تربى على المنهج ممن لم يتربى على المنهج ولذلك الناديما كنت أقول للإخوة هنا في هذا المكان وفي كل مكان وقال لهم كفانة تربية هلمية التربية اللي عاملة زي الزباب يدية ما تنفعش لازم الأوعية التربوية اللي تستوعب الشباب تكون أوعية على قدر المسؤولية تكون على منهج أهل السنة الجماعة زي مثلا منهج التلاق والأستاذ زي ما قلتلكوا قبل كده كثير جدا مننا مدرسوهوش يعني احنا دلوقتي لو جبنا واحد قاعد مكانه قلت له اتكلم عن المنجز الثلاثي ها اتكلم عن المنجز الثلاثي ممكن تقعد ساعات وما تعرفش تقول الكلمتين على بعض ممكن ولا مش ممكن ممكن واحد يقوم يقر ورد فانا عاوز اقول لاخواننا ان التربيه على القصص والثوابت دي اللي بتثبت المرء في المحن والفتن ليه كثير جدا من طلبة العلم قدمهم لم تنزلق في مثل هذه المزالق ليه انه فاهم لأنه قرأ سنة الله الكونية وليه بعض الناس لما تقدم خطوة وعرف أن الحرب خسرانا رجع تاني لأنه عرف أن الحرب خسرانا فليه أنت بقى تناطح وتجادل ويا ريتي اللي بيتكلم بيتكلم عن علم كل بيتكلم بيتكلم مع عطفة عطفة جياشة عطفة بتغلب تكلم مع عطفة خلاص أنت لا تحسن أن تتكلم كما كونسا البركة مع كبيركم ضع يارك لدي العلماء علماء الأمة هم عقول الأمة فأي أمة ليس لها علماء فأمة بالعقل فتخيل كده أنهم فعلا وصلونا أنهم يضربوا الطير السلف في مشايخهم صح ضربوا الطير السلف كله في مشايخ الطير السلف والدينة كلها تطعم في بعضيها وكثير من كنا يقولون حزاروا حزاروا الإخوان ليسوا على الجاد ليسوا على الجاد لهم لهم عليهم عليهم ولكن طبعاً إحنا مع عشرين من سنوات من ما مآخر من 25 سنة وعارفين ما نجد إخوان أعمل إذن وعارفين هو ممكن يوصل بك لفين ولذلك أول فتنة دي ما حصل قلنا إن كتير جدا من سلفين هنجروا ورق إنه ايه؟ خدك بالعاطفة المظلومية خدك بالمظلوم ماشي أنت مظلوم وظلمت مظلوم وظلمت طبعاً انت بعضكم ممكن تستغرب مننا بقول الكلام ده ليس معنى ذلك ان انا اقر ان هو يباد ان هو يسجن ان هو يسحل او يقتل لا طبعا ليس معنى أنا معاه ان انا بختلف معاها ان انا اقر اللي بيحصل له انا ابرئ الله تبارك وتعالى ما حدث لهم ولكن في المقابل اقول نطق لا اعوذ الى رشدك احنا وصلنا للهوية دلوقتي المساجد كلها فين دلوقتي بعد ما كنا بنقعد في المساجد براحتنا وكنا بنخطف في المساجد خلاص بقى المساجد كلها يضيق عليك فيها ليه يقول لك فكر الارهاب والتطرف يخرج من مسجد؟ إنما الكنيسة لا فكر التطرف الأربي يخرج من مسجد؟ إنما الكنيسة لا عاوزيننا على الاعتكاف يقول لك لأن الأيام الاعتكاف دي اللي بتربط الناس على فكر الارهاب والتطرف مش ده اللي بيحصل؟ إيه اللي ودناه الكدا بقى جهلنا والله العظيم جهلنا اللي ودناه الكدا يعني أنا كان ممكن أنا لما أعرف إن أنا أخطأت أرجع وأبدأ أنظر نفسي من جديد زي ما هم عملوا الجبهة المضادة للدولة كانت ايه؟ كلهم معروفين معرفين ومعاوزين ايه؟ هل صلى الله عليه وسلم يموتون كمدا واحد بيقول انا ببقى مستاء وارفان اما بشوف نعوذ بالله من ذلك مستاء وارفان ليه؟ قول لك ازاها تعمل فتنة طائفية شوف دخلوا الناس فين بقى؟ من تحت التربيز هتعمل فتنة طقفية ودي هتأثر على نفسات إخواننا النصار يا أخي اخف خمسة في المية هنواليهم على تسعين في المية ولا خمسة واسعين في المية والعجيب أن واحد يسألنا قبل ما جعل طول بيقول لي في رحلة لنادي الشرطة ماشي؟ قال لي يا جوز قال لي رحلة لنادي الشرطة قال لي المشكلة يعني قال لي ما يكونش تعاون معاهم تعاون يعني هم بتوع الشرطة كلهم ظلمة قال لي تصدقاء اللي كلامك يا شيخ الأخ راح يجز لا هناك على الإزاز هل صلى الله عليه وسلم اليوم فين فين في نادي ناضي يعني حتى انتعرف العوام مستنكرين ان ازاي ينكره هل صلى بس في بعض الناس بقيت ايه ايوه صحيح ده هتشغل السائق ودخلهم من مدخل تنق جميل جدا وهو مدخل شارعي طبعا إن هل صلى الله عليه وسلم قال يوم الله عز وجل مكتوب عليه؟ الورقة؟ الورقة دي بتعرض لإيه؟ للإهمال والتراب وتقع على الأرض وتسقطعوا فشوف دخلوا ناس منين؟ مدخل شرعي أنت؟ مع كسرة علمك اللي عندك ما تعرفش كل مدخل شرعي كذلك؟ أنك بتبقى عاجز عن الرد وتقوم مفاعل ومزعق صح؟ مش ده اللي بحصل؟ ما تقدرش تأصل المسألة أصلاً ليه؟ لأنك خاو من تحت الأصل فاضي البيت بغير عمدان لا يستقيم أبداً سرعاً ما ينهار والعمدان لابد لها من أصل تحت لازم في أصل تحت أولاً اللي أنا عاوز أقوله التربيع على منهج أهل السنة الجماعة ومنهج التلق والاستدلال عند أهل السنة الجماعة أنا أرى أن نحن نلزم أنفسنا إلى الآن الآن لأنني دلوقتي يعني الله أعلم بالأمر يكون فيه و أنا عندي تفاعل ما نعمله مش عارف متفائل ليه حاسس كده إني في حاجة يعني هتقضي قضاء مبرمًا لأن ساعتها أول ما قالوا إن هيبقى فيه غرامة لهذه الورقة وقع في قلبي كان المسلمون إذا استعص عليهم ف الفتوحات أو فتح من الحصون وسمعوا سبًا أن سلم دخل حصن مع شدة غيظهم كانوا يكبرون لأنهم يعلمون أن الله عز وجل سينتصر للنبي وينتقم للنبي صلى الله عليه وسلم فهاي جت في نفس كده قلت ما بهينو هذه الورقة أو بمش بي... عاوزين إن الناس تصلي عن النبي او أو الناس تتذكر حاجة زي كده لعل الله عز وجل ينطق للنبي بلش لا طبعا التعاطف أكثر التعاطف أكثر هو كان طبعا التأييد كان لابد منه زي ما أنت عارف كان لابد منه تأييد للمصالح المفاسد. ولكن التعاطف زاد أكثر هو بدأ. بس ما زدت ما كانش بقوة ولا بشراها. زي أيام ربع. يعني أنا أنا أتكلم إني واحدة وتقول إن أنا جاي لختي عريس وربيعوا زينا الحمد لله. فقلت لها حضرتك ربع. أصبح الولاء البارع عليها. أتلاه طبعا طبعا لأن اللي تلتقوا ديهم المسلمين والشيوخ دي اللي اللي راحت حطت إيديها في إيديهم طبعا لا الولاء والبراء مش على كده يا ولا على أشخاص إنما وليكم الله ورسوله و... والذين آمنوا واحدة بتقول لي لو واحد قال من حزب النور هرفضه قلت له كفر ايه تلقى منافق أخوة منين بقى أخو الكافر؟ لا ده المنافق عنده أشد لو منافق نفاق اعتقاد إن المنافقين في الدرك الأسفل أنا يا أخي بتفق أو بختلف ما ينفعش أقول كده طب بتعال قبليني لو لقيت عريزة <تصفيق> هاتوا وعودوا زي البيت الوقت ايه ده يا أخوان اي فهم اي فهم مشكلة الله مشكلة جدا سنة الله ولكولنية تتغير وتتبدل نحن عارفين أنهم هتعلم بعض. شيء طبيعي جداً. جدا لأن كل سنة إعرأت السنن والتاريخ هتعرف كده إن لله نارض او اخي برضه قال قال احنا عاوزين نتحدى فلان وطلع الاولاد عشان بيحفظهم قال لا لازم نتحدى وإحنا نحفظ الاولاد وهم يحفظهم فلان فيه كلام بتقلب تقيل قوي من عار تقيل بصراحة حتى لو انا مختلف معا ما اعملش كده اخوانا ما يوصلش بينا حل كده هو احنا الاخوة اللي, بي... اللي بيننا راحت عشان نخلاف انا وانت بنتفق فالايه معنى ذلك ان احنا مكون الناس بنتفق في حاجة صح لما اختلف انو انت في قضية ويحدث عليها الولاء والبراء ونطر كل ما اتفقنا فيه بسبب قضية واحدة يبقى اذا احنا كان بيننا وبين بعض اختلاف وتنافر ما كانش بيننا اتفاق ابدا على اي قضية من القضايا وانا اهيب باي اخ بيطعن في اي اخ اجيبه ويقول لي ما انا اجاهل السنة الجماعة اللي احنا كلنا نمشي عليه والله هشل جزمته على ادناغه والله لو عرف يتكلم لنشيل جذبته على ادماغه إنما لنسى تتكلم هاولي هاولي لنسى مشكلة كبيرة جدا يلا يلن يقول وإن صام المسافر صح صومه وأجزاؤه لحديث أناس رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما يحب الصائم على المفتر ولا المفطر على الصائم ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظل إلى عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر وهذا هو الشاهد من الحريف ليس من البر الصوم في السفر إن لها إيه واقعة ها معنى ذلك من واقع في مثل ما في هذا الرجل فليس بر أن يصوم في السفر فليس على الإطلاق يبقى الكلام ليس على الإطلاق بمعنى إيه؟ من استطاع أن يصوم خلاص يخرج من الحريث من شق عليه الصوم في السفر نقول له ليس البر الصوم في السفر الثالث الحيض والنفاس فالمرأة التي أتاها الحيد والنفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح منها لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها مش عارف كل شوية أكرر لفظ الحديث ده كده نقف لغاية هنا وخلاص ولازم أقول ذلك من نقصان دينها كل شيء مش لازم ويجب عليهم القضاء لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم لنؤمر بقضاء في حاجة كنا ان بعض النساء بيصعب عليها أنها تفطر فيه في في نهار رمضان فتصوم نقول لها تأثم تأثم شرعا بعض النساء تيجي قبل المغرب بلحظة وتقوم فتر يعني يا طول النهار صايمه مع انها حائض أو نفاسه تقول لك عشان اجرح صومي هذا كلام كله باطل كلام مساطب ما ينفعش ما ينفعش في دين الله تبارك وتعالى المراه حائض هذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات بني آدم فيلزمها أن تستجيب الامر لله عز وجل وام رسوله صلى الله عليه وسلم والزمها القضاء فيما بعد الرابع الحمل والرضاع فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر لما روى أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافرين شطر الصلاه والصوم وعن الحبلة والمرضع الصوم لذلك الحبلة والمرضع لهما الفطر طبعا على تفسير معروف وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها, أفطرتها وذلك إن خافت على نفسهما يبقى ان خافت على نفسها الحامل أو المرضع خافت على نفسها بس يلزم قضاء القضاء يلزمها القضاء ما شاء خلنا كده فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينة خافت على نفسها وعلى؟ الجنين أو خافت على نفسها وعلى طفل الرضيع يبقى خافت على نفسه وعلى الغير فيلزمها القضاء و طب مين يلزم اللي يلزمه بالكفاره اطعام مسكين ولي الايه والد الجنين أو والد الطفل يبقى يتقضي والاب يطعم عن كل يوم مسكينه واضح ماشي. نعم الحامل والمرضع لو خافت على نفسها يهمها خافت على نفسها بس ما خفت لا على الجنين معاها ولا خفت على الطفل اللي برضه لها أن تؤفر طب لها أن تؤفر وإيه اللي يلزمها يلزمها أن تقضي يوم من مكان الفجر طب لو خفت على نفسها وعالجنين كانت حاملاً أو إن خافت على نفسها وعلى الطفل رضيع خافت على نفسها والطفل أو نفسها والجنين لها أن تؤفر وتقضي يوم من مكان اليوم التي الذي أفطرته وال والكفرة معه الخدا والكفرة إيه معا. مين اللي كفر ولي الايه الجنيد او ولي الطفل اللي هو الزوج لقول ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبلة اذا خافت على اولادهما افطرت واطعمت تفطر وايه وتطعم ولكن يلزمها ايضا الايه القضاء وطبعا العلماء يعني الكلام هل يلزمها القضاء فقط ام الاطعام فقط ام يلزم القضاء والاطعام فده حسب احيانا مثلا نقول ايه امرأة يعني كانت نفساء في رمضان فانقض رمضان وافطر التلاتين يوم رمضان ففطول السنة بتقيه ترضع مش قادرة تقضي دلوقتي لانها بترضع والرضع بيضعف المرأة فالحالة دية هل لو جي رمضان اللي جاي عليها نلزمها بالقضاء والكفارة معا ولا بالقضاء بس يعني فترة في رمضان ده سنة كاملة ما أدرش شخصي قرماضل اللي بعدي ها قرماضل اللي بعدي هصومه طب بعد رمضان يلزمها قضاء رمضان ده الأولاني مع الكفارة ولا القضاء بس إن كانت صاحبة عذر وشق عليها الصوم فلا لزم القضاء لازم إلها القضاء أما إن كانت بغير عذر يعني تستطيع الصيام وكسلت عنه فلزمها قضاء مع الكفارة اللي هي تقضي يوم وتطعب طبعا كل يوم مسكينة ليه؟ لأنها فرطت لأنها فرطت وأهملت فنلخص أو فنخلص من ذلك أن الأسباب المبيحة دي. للفطر أربعة استفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمضي طيب ناخد بسرعة كده مفترض الصيام حتى كده هنكون يعني الحمد لله خدنا أكثر الباب يعني مفترات الصائم وهي الأشياء التي تفسد تفسد على الصائم صومه وتفطره ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالي: الأول الأكل والشرب أو الشرب عمدا. قول تعالى وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فقد بينت الآية أنه لا يباح الصائم الأكل والشرب بعد قضاء الفجر حتى الليل لا إلى غروب لغروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه. صحيح ويجب عليه الامساك اذا تذكر او ذكر أو ذكر انه صائم او ذكر انه صائم لقوله صلى الله عليه وسلم من يسر وهو صائم من ناسيه وهو صائم فأكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقه ويفسد او يفسد الصوم يفسد الصوم بالصعوت وبكل ما يصل الى الجوف الصعوت اخوانا اللي اطرت الانف اطرت ليه الأمف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. ودي فيها خلاف. الأمف بالإجماع لو وضع قطرة في نهار رمضان في أنفه تفطر بالإجماع ليه؟ لإنه منفذ الفم والأمف إيه واحد. ماشي؟ طب قطرة العين تفطر أم لا؟ لو وجد طعما لها في حلقه تفطر وإلا لم يجد فلا. فحناوزن نقول تحتاط تحتاط وتضع القطرات دفين بعد بعد المغرب بعد غروب الشمس. طب لو اضطر على وضع الخطرة نقول له انت مريض ولكن الرخصة ترخص بالإيه بالفطرة وضع الخطرة كيفه ما وعليك القضاء فيما بعد واضح بالنسبة للبخاخ استعملوا مرضى نسألوا عفو العفية حسية أو استدرق أو مشابه ذلك البخاخ نوعين بخاخ فيه دواء متركب فيه بغير ما تضع فيه كابسولة شيخنا السنين قال هذا لا يفطر لأنه مهرع عن إنه بوسط الشعب الهوائيه فقط بوسط الشعب الهوائيه فقط أما اللي بتحط فيه كبسولة البخاري اللي بتحط فيه كبسولة هذا يفطر ليه؟ إني في مادة دخلت إلى الجوف عن طريق هذه الكبسولة وأنا أقول لو وصل بك الحال إلى هذا الحد نسأل الله تعالى ما أشوف مرضانا مرضى مسلمين إذا تفطر وتأخذ إبر مكانه أفضل أفضل بالنسبة لإبر المغذية. الإبرة المغذية زي الجلوكوز مثلاً هذا تفطر خلاف أيضا بين العلماء خلاف بين العلماء طبعا هو الأول إن أنا أتركها في الصوم الأول إن أنا في الصوم ولكن واحد ياخد إبرة مغذية معنى ذلك إن هو أشرف على ذلك عشان كده بيدلو جلوكوز مثلاً في الحالة دي الفطر له أولى ويقضي يوما مكان طبعا أخذ الإبرة المغذية شيخ الإسلام يقول لا تفطر شيخ الإسلام يقول لا تفطر يبالأول لكن الشرب عمدا، الثاني الجماع يبطل الصوم يبطل الصوم بالجماع، فمن جمع وهو صائم بطل صيامه وعليه توبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جمع فيه وعليه مع القضاء كفارة وهي عتق رقبه عتق رقبه فإن لم يزد فصيامه شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعمه ستين مسكينا لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو هلكتو فقال مالك قال وقعت على مرأة وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق اللي هو يعني. قال اين السائل قال انا قال خذ هذا فتصدق به انت العارف لا تعلم شهرين ولا عارف تطعم ستين مسكينة خلاص يا عمي احنا جبنا لك اللي تطعم به ستين مسكينة خد اطعم به ايه؟ ستين مسكينة فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بينا لابتائها يعني من الحرفين أهل بيتٍ أفقر من أهل بيتك والله ده أنا أفكر واحد في الدنيا في المدينة كلها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت أن يابه ثم قال أطعمه أهلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنه الكفارة صح أنتوا أنت... مستوعبين؟ أسقط عنه الكفارة قال له إيه أطعمه أهلك فتصدق عليه كمان صلى الله عليه وسلم معنى ذلك طبعا أنا في الباب دوت ما بقولش كفارة الإطعام بقول الصيام ليه؟ لأن بعض الناس بتسهل ممكن طلع الفلوس أسهل من إيه الصيام وهو عنده القدرة إنه يصوم فدائما اللي جاب عمرة في نار رمضان عامل الشيخ أقول له صيام شهرين متتابعين فقول طب لو ما كانش يصوم له بيصوم رمضان لا بصوم شهر يلا بيصوم رمضان ما نستطيع أن بصوم رمضان يستطيع أن يصوم شهرين يبقى في الحالة دي لا يجوز أن ينتقل إلى الإطعام طب لا هو فعلا عاجز عن الصيام يبقى في الحالة دي يجوز أن ينتقل إلى الإطعام وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استناء أو غير ذلك، فسد صومه، لأن ذلك من الشهوات التي تناقض الصوم عليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط. لورود النص خاصا به. يبقى كفارة اللي هي كفارة المغلاصة يا أخوينا. إحنا من ساعة نقول على القراء والكفارة. فبزد نقول ان الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط. دي كفارة الإيه؟ المغلاصة. مخففة. في فر المغلظة إن هو هيسوم شغل مطبيعي. دفها إيه؟ هشد أو؟ طعم ستينا مسكين. الكف فرت تانية مفاسط يوم. كفرت تانية فيه, فيه طعم إيه؟ مسكين فقط. واضح؟ أما إذا نام الصائم فحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض. يعني ممكن المني ينزل من إنسان به بغير شهوة. ممكن يكون مريض فينزل منه المني. هذا ليس عليه الغسل وليس عليه ولا يلزم لي الفطر يتم صومه فلا يبطل صيامه لأنه لا له في ذلك الثالث التقيء عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا أما إذا, إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه فضاء يعني سبقه وغلبه في الخروج ومن استقاء عمدا فليقضي من استقاء عمدا فليقضي الرابع الحجامة وهي اخراج الدم من الجلد دون العروق فما احتجم الصائم فقد افسد صومه بقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وكذا يفسد صوم الحاجم ايضا الا اذا حجمه بالات منفصلة ولم يحتج مص الدم فانه والله اعلم لا يفطر افطر الحاجم والمحجوم ليه كان زمن يا سلام افطر الحاجم والمحجوم المحجوم لانه بيضعف خرج دم منه بيضعفه فلو اضعفه ممكن يهلكه فما بقى أولى انه ايه يفطر اذا احتجم ماشي طب الحاجم انه كان يمص الدم زمان بفمه فمن الممكن ان يدخل بعض الدم فيه جو فيه ولا يصعص طب دلوقتي الحاجم بيعمل بايه بالاتبالهاش علاقة بالايه بالفم بل الحاجم لا يفطر طب المحجوم يفطر ولا لا طبعا كلام فيه كلام طويل جدا للعلماء على افطر الحاجم المحجوم منهم من ذهب الى انه اذا ضعفته الحجامة يفطر يبقى كده يفطر يبقى كده يلزمه لإيه القضاء إيه اللي لم تضعفه وكان قويا فلا يلزمه القضاء وده كلام الشوكاني في نال الأوتار زي الحقن اللي بتاعت مثلا اللي هي تبرع بالدم ها تاخد حكم الحجامة ولا لا تاخد حكم الحجامة لو أضعفته عليه القضاء لأن لو أضعفته هلزمه يتناول شيئا ليسترد به عفيته واضح والله في كلام في كلام طويل احتج النبي صلى الله عليه وسلم هو صائم أيوم كان الأول هل أفطر حجم المحجوم ولا احتجم هو صائم صلى الله عليه وسلم فبعضهم قال إن احتجم صائم نسخ أفطر حجم المحجوم والبعض قال لا أفطر حجم المحجوم على إطلاقه وإن النبي صلى الله عليه لما فعل هذا فعل والقول يقدم على الفعل التعارض وهذا حاضر وهذا مبيح والحاضر يقدم على المبيح التعارض أخذ بالك. فأحنا لو قلنا بكلام الشوكان هنقول الكلام معتدل. الكلام معتدل وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصل اللي هو شق العرق يعني وإخراجه من أجل التبرع به زي ما قلنا دلوقتي وأما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف فلا يضر لأنه ليس بحجامة ولا في معنى الخامس خروج دم الحيض والنفاس فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفترط وأجب عليها القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة المرأة أليس إذا حضرت المصلي والانتصم السادس نية الفطر فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم باطل صومه وإلا من تناول مفترة فإن النية أحد ركني الصيام فإذا نقضها قاصدا الفطر فإن قضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه وقلناها من شوي السابع الردة لمنافاتها لعبادة ولقول تعالى وإن أشركت لأحبطن عملك نكتفي هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونراكم على خير شاء الله